تهتف في كل ساحات الدنيا بشعار الخلود شعار الإنسانية شعار الحق والعدالة لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين, لبيك يا, حسين يا عبرتان للمؤمنين تجري بطاي الزبني نسابو من اعماقنا على غري بالوطن تهني عليك من كل عينه لم يزيد لعنة الله عليه بالترغيب أو الترهيب فمبدأنا مبدأ الحسين عليه السلام وهتافنا هتاف الحسين عليه السلام هيا أسمنا الظلاله تدعوا اصبروا واحتاسبوا ما ضاع أجر يا رو في ما صايبيه قلبي وانا حري والجبير فينا يا صبري ماعلى يركعون اي يضعونا بالقتل والتعذيب والسجن والترهيب لكننا نقول كما قال انصار الحسين عليه السلام لن نركع الا لن نركع لله من ربيته علمته كرمته حسين انا الحسيني الهواء وانت ما شرفته حربك حربي سلمك سلمي بيدعك يزيد لعنه الله عليه بالترغيب او الترهيب فمبدانا مبدا الحسين عليه السلام وهتافنا هتاف الحسين عليه السلام هي هات من الذل هي هات من الذل في ذات الفرات اياتنا تقول في تفسيرها انا قتيل العبرات ايوه عماما ايوه شهيدا ايوه غريبا انصياعك للشيطان وتركك للحجاب ورجوعك للموضة والانحلال هو هو السهم الذي أصاب الحسين في قلبه فالإسلام هو هو خلاصك لبيك يا إسلام حيشوا على حريتك واسعوا إلى نيل الكمال ليأخذ الله بكم من حالكم لخير حال فيك انتصاري أنت خياري خطو حسين يا حسيني شعاري يا حسين يا قلبي يا حسين يا حسين